بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتترت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت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 وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها دغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما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 الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يوم يقوم الناس لرب العالم